فإنك لن تجد أصدق ولا اوفى ولا أكمل ولا أعظم من جيل الصحابة رضي الله عنهم فقد بلغوا في ذلك الذروة العليا وحازوا فيه قصب السبق فما يسبقهم أحد وحاشاهم إلى يوم القيامة وإذا ما نظرت إلى سر ذلك أيقنت أن عظيم ما وقر في قلوبهم من حب وإيمان وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان مرده لتمام علمهم بأحواله وشأنه وسيرته وسنته عليه الصلاة والسلام فامتلك قلوبهم حبا وأسر أفئدتهم طاعة واتباعا وشوقا ووفاءا هكذا وصلوا رضي الله عنهم نعم لم نظفر بالصحبة كما ظفروا وقلناها مرارا ولم ندرك ما أدركوا لكن بوسعنا أن نسلك الطريق الذي سلكوا لان غاب احدنا ان يعيش زمنه عليه الصلاه والسلام وتكتحل عينه برؤيته وتتشنف اذنه بسماع لذيذ صوته وعبارته عليه الصلاه والسلام لان فاتنا ذلك فلم يفتنا خبر من اخباره او شان من شؤونه ولا سيرته العطره ولا اخباره الناضره هذه مستوفات يا امه الاسلام محفوظه مامونه بفضل الله كانوا جيل وفاء رضي الله عنهم لما عاشوا ما عاشوا لم يستأثروا به بل كانوا على أثرة أعظم فبذلوا لنا ما عاشوه رضي الله عنهم وكأنهم يقولون لنا هاكم هاكم ما استمتعنا به من صحبة لنبينا عليه الصلاة والسلام فاستمتعوا كما استمتعنا فنقلت الروايات. عجيب الوصف ودقيقه في كل شأن من شؤون الحياة يا أخي وصفوا لك رمش عينيه عليه الصلاة والسلام وصفوا لك أسنانه من داخل شفتيه وصفوا لك كيف ضحك وكيف غضب كيف حزن وكيف بكى كيف صلى كيف دعا كيف طاف كيف اعتمر كيف حج كيف صام كل ذلك نقلوه عنه صلى الله عليه وسلم بأمانة تامة ونقل دقيق والله كانوا اوفياء أما أدركت أنهم حرصوا على ذلك أعظم الحرص من أجل أن نعيش ما عاشوا وأن نحيط بطرف مما ادركوا رضي الله عنهم هذا كله لنقول والله يا إخوة إن السبيل الأكبر والطريق الأوفى لان تستمتع بحب صادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام تقودك إلى اتباع كامل وطاعة تامة هو أن تملأ قلبك معرفة به عليه الصلاة والسلام بقدر ما تعرفه ستحبه والله بقدر ما تعرف من أخباره من سيرته من شأنه من شمائله سيزداد حبك له وبقدر ما يغيب عنك من هذا العلم ويفوتك من هذه المعرفة ستفقد ولا شك مقدارا من الحب أنت الخاسر الأكبر فيه والله لأن الله أحبه ورفع منزلته وأراد منك أن تحبه ثم جعل سبحانه وتعالى إدراك حبه جل في علاه موقوفا على حب نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته وجعل طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام أيضا طريقا موصلا إلى طاعته من يطيع الرسول فقد أطاع الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم نقول كل ذلك نقول كل ذلك ايها الكرام وصولا الى نقطه واضحه محدده تقول اذا كنت تريد ان تستمتع فيما بقي من عمرك بحب وافر لاعظم بشر يجب ان نحبه عليه الصلاه والسلام فينبغي أن يكون لك أيضا حظ وافر من العلم بسيرته وأخباره وشأنه وشمائله هذا طريق يوصلك إلى المراد الأكبر فعليك أن تتضلع من سيرة نبيك عليه الصلاة والسلام وعليك أن تقلب الصفحات والصفحات وأن تقضي الساعات والساعات وأنت تطيف بأخباره وهديه وشأنه وشمائله حاول حاول أن تعيش طرفا مما عاشه الصحابة رضي الله عنهم أما إنه لن ينقلك الزمن إلى الوراء لكن التاريخ المدون والسيرة المحفوظة والسنن المروية كفيلة والله أن تعيدك إلى الوراء وأن تعيش ذلك الزمن الجميل وأن تدرك تلك الحقبة التي ما أضاء التاريخ بمثلها فتغفر بما ظفروا رضي الله عنهم وتعيش ما عاشوا انعش روحك وأمتع قلبك واستمتع في حياتك والله بأن تقلب الصفحات في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنك ماذا أقول لن تقف على إيمان فقط ولا عقيدة صافية فقط ولا على أخلاق جميلة وسجايا حسنة فقط أن تتقف على عظمة الكمال البشري كما خلقه الله تعالى في أبهى صوره وفي أحلى منظر له يمكن أن يكون في حياة إنسان تجده في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي إذا اثنى عليه العدو قبل الصديق وأسر قلوب الخصوم والأعداء والمحاربين قبل الأصدقاء والأتباع والمحبين فما بالك بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حسبكم حسبكم يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام أن ربكم من فوق سبع سماوات صلى عليه في ملكوته ثم سخر ملائكة السماء عليه السلام للصلاة والسلام عليه ثم قال لكم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما هذا المبلغ العظيم صلى الله عليه وآله وسلم هذا المبلغ العظيم الكريم وهذه المنزلة الرفيعة الشريفة والله أعظم غبن نعيشه عندما لا ندرك هذه المرتبة الشريفة لنبينا نحن يا أمة الإسلام تدرون بأي شيء نفخر؟ نفخر بديننا الذي اكرمنا الله به وارتضاه لنا وقال في كتابها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ونفخر بكتاب ربنا الذي جعله سبحانه وتعالى مهيمنا على الكتب وناسخا لها وشريعة تامة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ونفخر بنبينا عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء وخاتمهم وقائدهم عليه الصلاة والسلام الذي له تفتح أبواب الجنان يوم القيامة ولا تفتح لأحد قبله والذي تحشر الخلائق عنده تطلب الشفاعة صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم حين يعتذر عنها الأنبياء الكرام أولو العزم عليهم الصلاة والسلام نحن نفخر بهذا النبي العظيم فالسؤال الملح هذا النبي الذي هو إمامنا وقدوتنا ونبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو محل فخرنا وشرفنا السؤال الملح هل أدركنا وعلمنا ووقفنا بمعرفة ويقين على شيء من مواصفات هذا الفخر الذي نفخر به هذا الشرف الذي ننتمي إليه هل قدرناه حق قدره هل أخذنا بمعرفة تليق بنا يا أتباعه عليه الصلاة والسلام أن نكون أكثر الناس معرفة بشأنه وخصائله عليه الصلاة والسلام كل ذلك بوابة تقودنا أيها المحبون للوقوف على شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم على حقوقه على واجباته علينا يا أمة الإسلام من أجل أن نحقق إيمانا أصدق ومحبة أوفا وطاعة أعظم كما يريد الله عز وجل كما يريد الله منا أن نسلك طريقه لقد قال ممتنا سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد من الله على المؤمنين يخبر سبحانها أنها منا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ظلال مبين مواضع يخبرنا الله أنها منا ونعمة فهل, فهل عرفت حقيقة حجم هذه النعمة؟ هل أدركتها؟ نعم كلنا يشهد ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو سألت أي مسلم في الشرق والغرب سواء المسلم حديث العهد بالإسلام او المسلم الذي ولد في الإسلام لو سألته أتحب رسول الله عليه الصلاة والسلام والله لا يملك إلا أن يقول نعم نعم الكل الكل سيزعم الكل سيخبر أنه محب لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولسنا نصادر في ذلك قول أحد لكنه شتان بين حبين شتان, شتان بين نوعين من الحب أيها المحبون حب مجمل يخبر فيه إنسان أنه يحب انسانا ما لامر عام لأنه نبيه لأنه رسوله لأنه قدوته عليه الصلاة والسلام هذا حب مجمل شتان بين هذا النوع ونوع اخر من الحب حب يحتفظ فيه المحب بادق تفاصيل من يحب بالله عليكم اي الحبين في القلب اعظم هو الاخر ولا شك الحب الذي يغوص بك نحو تفاصيل الدقائق فانت تعرف في شان من تحب كيف ياكل وكيف يشرب وكيف يتكلم وكيف يضحك انت تعرف في تفاصيل من تحب ما شكل وجهه ما صفة عينيه ما هيئة فمه كيف كانت لحيته كيف كان ثوبه كيف جلس كيف نام كيف استيقظ كيف صلى كيف بكى خشوعا من الله كل ذلك هو المعرفة التفصيلية هذا الحب الثاني الذي يوقفك على تفاصيل الدقائق في حياة من تحب والله هو الحب الصادق ونحن نضرب مثلا في سائر من نحب سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب زوجة أحب صديقا أحب أبا جارا قريبا أي كان ستجد أنك تجد نفسك منقادا عندما يكون الحب متدفقا في القلب ستجد نفسك منقادا إلى أن تحظى بتفاصيل أدق لحياة من تحب وهذا شيء فطري تعمله القلوب لا خيار لنا فيه فيعود السؤال من جديد أنحن كذلك في حبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام صدقا يا إخوة أتجد قلوبنا حاجة واضطرارا واندفاعا واشتياقا لأن نبحث بتلهف في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يشبع هذا الحب في قلوبنا أنا استيقظ وننام ونصبح ونمسي ونقوم ونقعد وحول رأسنا هذا السؤال الكبير كيف كان يفعل حبيبي عليه الصلاة والسلام بماذا أمر بماذا أرشد إلى أي شيء وجه عليه الصلاة والسلام عندما تتحول حياتنا لأن تنخرط في هذا المسار الكبير فإنه ينبئك عن حب عظيم يقع خلفه في القلوب أيها المحبون لرسول الله عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من ليالي الجمعة ونحن نحفز قلوبنا وألسنتنا وأفئدتنا نحو كثرة الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام فحبذ أن يكون ذلك مستجمعا لأمور تقودنا نحو شيء يزيد المحبة حبا ويزيد الاشتياق شوقا ويزيد الوفاء في قلوبنا وفاء كيف؟ اجعل من صلاتك وسلامك على رسولك عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من ليالي الجمعة وفي كل يوم من يوم الجمعة اجعل ذلك جرعة تتزود بها شيئا ما يعود بك إلى طريقه وهده عليه الصلاة والسلام صدقا والله اجعل من كثرة الصلاة والسلام عليه زادا تتغذى به ووقودا يشعل في قلبك جذوة الإيمان والحب الصادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا ما فترت نفسك يوما ما عن سنة من السنن أو تكاسلت عن أدب نبوي أو تثقلت عن باب من أبواب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام ذكر نفسك أما أنت المصلي والمسلم عليه مئات وعشرات وربما الوف المرات يوم الجمعه وليلة الجمعة فأين هذا وسيجعل ذلك في نفسك امرا ما يتحرك يعود بك إلى تصحيح المسار هذه الصلاة المحمدية عليه الصلاة والسلام هي التي تعزز المحبة في قلوب المحبين هي التي تروي شجرة الإيمان يا أتباع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك كنا ولم نزل في كل ليلة من ليالي الجمعة والله حريصين على أن يكون لنا مجلس نستكثر فيه من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام أولا نطبق سنة عظيمة ثانيا نحظى بأجر عظيم فلك بكل صلاة منك على نبيك عليه الصلاة والسلام عشر صلوات من ربك عليه إكراما وجزاء إحسانا ولك أيضا بكل هذه الصلوات شيء ما يتحرك في القلب هو الذي نحاول جاهدين السعي للوصول إليه أن تكون القلوب عامرة بهذا الحب الذي أراد الله أن يكون أعلى مرتبة في قلوبنا من حب أي إنسان فلا نحب بشرا من البشر فوق محبته عليه الصلاة والسلام وتكون الأمور كلها من بعد تبعا لذلك من أجل ذلك أيضا يكون هذه المجالس في تقريب الصفحات وإمرار النظر والقلب والفكر على اخباره على شمائله وصفاته وخصائصه عليه الصلاة والسلام حتى تزداد القلوب إشراقة بحبه حتى نعزز في القلوب هذا الحب حتى نتيقن والله أنه لا يليق أن نحل في القلوب احدا محله عليه الصلاة والسلام فإنه, فإنه ما من أحد من البشر يستحق الحب لسبب من الأسباب إلا ووجدت لرسول الله عليه الصلاة والسلام السبب بأكمل دواعيه وهذا باب عظيم ما زلنا نتواصى به أيها الكرام فهذا عود على بدء. لنعود مرة أخرى إلى هذه المجالس نقلب فيها الصفحات في سيرة من نحب أبي وأمه عليه الصلاة والسلام فتالله ما قرت عيون المحبين بمثل الاشتغال بالمحبوب ولا أنست قلوب المشتاقين ولا أفئدة المؤمنين الصالحين بشيء أعظم من حب يمتلئ فيها بذكره عليه الصلاة والسلام يقودنا إلى كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم ويقودنا إلى الحرص على الاقتراب من هديه عليه الصلاة والسلام لنكون أصدق الأمة حبا وأقربها من سنته هديا وأكثرنا لأمره اتباعا وأبعدنا عن نهيه اقترافا وهكذا فتكون القلوب عامرة بما يعزز هذا الإيمان فلئن نجحنا في ذلك فهنيئا لأننا والله سنكون أصدق الأمة إن شاء الله في حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثرها اقتداء بالهدي الأكبر والطريق الأعظم في سنته عليه الصلاة والسلام إننا نتحدث عن حب عظيم حب الله وحب نبيه عليه الصلاة والسلام لأنه لا بد للحب في القلوب من أثر وأعظم الحب ما دام أثره وظهر واستقر فكلما كان الحب في قلبك لأي إنسان كلما كان الحب لك كلما كان الحب له في قلبك أعظم كان أثر الحب هذا في حياتك أظهر جرب أن تحب شيئا ما ستجد أثر الحب ظاهرا في حياتك وإن أخفيته رآه الناس وهكذا يفعل الحب في قلوب البشر ولا أعظم من حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام تأثيرا في قلوب أهل الإيمان فإنه والله يحييها يضيئها يشرقها يزيدها نورا على نور ليس معنى ذلك أن نفرغ قلوبنا من سائر المحبوبات في الدنيا كلا فإن الله قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ما أنكر الله علينا معشر العباد امرا جعله فطرة فينا وخلقا مركبا في دواخلنا لكننا نتحدث عن حب نتعبد الله به حب العبادة حب ربنا وحب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيها الكرام في هذا السياق ما زالت هذه المجالس بحمد الله تعالى وبفضله ومنته وتوفيقه في رحاب بيت الله الحرام في كل ليلة من ليالي الجمعة ننتظر الصلاة بعد الصلاة بين المغرب والعشاء في ليلة الجمعة نستكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقلب النظر نزيد الإيمان نروي الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام بقراءة أطراف من سيرته العطرة وأخباره النظرة وأحواله المشرقة نتأسى بها نتعلم منها نصحح حياتنا نزن تصرفاتنا أقوالنا أفعالنا كل ذلك مكاسب جمة ومصالح عظمة تتحقق لنا كلما اقتربنا واستكثرنا واستزدنا من هدي رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم تم بنا المقام بحمد الله قبل رمضان أن أتممنا مختصر الشمائل المحمدية الذي اختصر فيه الإمام الألباني رحمه الله مصنف الإمام الترمذي في شمائل رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد تقدمت بكم تلك الصفحات المشرقة من شأنه الكامل عليه الصلاة والسلام في اخباره العطره واحواله المتعددة في سائر مناح الحياة وهذا أوان نستأنف فيه بعون الله تعالى كتابا اخر يكون محل دراسة لنا نقرأ فيه الأسطرة والأبواب والصفحات نقلب فيه النظر في شمائل أعظم إنسان يجب أن تمتلئ القلوب حبا له عليه الصلاة والسلام نزداد علما ومعرفة وقربا بمعرفتنا بأخباره وشمائله وأحواله صلى الله عليه وآله وسلم هو كتاب عظيم من أجل كتب الإسلام التي تحدثت عن حقوقه عليه الصلاة والسلام عن مكانته عند ربه عن شمائله وخصائصه صلى الله عليه وآله وسلم غدا هذا السفر العظيم والمؤلف النفيس كتابا عظيما وثروة في تراث الأمة خلفه السلف رحمة الله عليهم ليكون نبراسا لنا وشمعة تضيء طريقنا ليكون هذا المرجع الحافل والسفر المهم كتابا نتأبطه إلى قيام الساعة ونعلمه الأجيال ونقرأ فيه ونتعلم فيه كل تلك القضايا التي مضى إليها حديث وتقدمت إليها الإشارة منذ مطلع المجلس دراستنا التي ستكون محل مجالسنا المقبلة بعون الله تعالى في كل ليلة من ليالي الجمعة هي في المصنف العظيم الموسوم بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي رحمة الله عليه القاضي أبو الفضل المولود في القرن الخامس سنة 476 للهجرة والمتوفى في أواسط القرن السادس سنة 544 للهجرة عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته وأعلم الناس آنذاك بكلام العرب وأنسابهم لولى رحمه الله قضاء سبت في بلاد المغرب ثم غرناط في الأندلس ثم مات بمراكش مسموما وقيل مقتولا رحمة الله عليه هو من أوائل علماء الأمة في غرب بلاد الإسلام ويقصد ببلاد المغرب بلاد إفريقيا وما كان في شمالها من بلاد الأندلس التي ظلت قرونا تحت نور الإسلام وحكم المسلمين كان رحمه الله من أوائل علماء الأمة الذين برزوا في بلاد المغرب العربي حتى قيل لولا عياض لما عرف المغرب والمقصود أنه كان من أوائل علماء الأمة في بلاد المغرب الذي لفت أنظار علماء المشرق فإن لوجود الحرمين في بلاد الحجاز والشام ومصر والعراق التي كانت حاضرة العلم في قرون الإسلام الأولى كانت, كانت ذخيرة العلماء والأمة والحفاظ في هذه البلاد في شرق الأمة فلما انتشر الإسلام ونشط العلم وتحرك طلبته انتشر في بلاد المغرب فكان القاضي عياض رحمه الله هو أحد أبرز العلماء الذين برزوا آنذاك القاضي عياض رحمه الله يمتد نسبه إلى قبيلة عربية من قحطان تحول جدهم من الأندلس إلى فاس ببلاد المغرب ثم سكن سبته رحل هو في طلبه للعلم إلى الأندلس مرة أخرى واستبحر من العلم وجمع وألف وسارت بتصانيفه الركبان واشتهر اسمه في الافاق له من مصنفات ومؤلفات في علوم الإسلام كتابه العظيم الإكمال في شرح صحيح مسلم وله أيضا مشارق الأنوار شرح فيه غريب الحديث النبوي وله أيضا في تاريخ علماء المالكية كتاب أسماه ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك كل تواليفه حسنة بديعة وله شعر حسن أما كتابه رحمه الله الذي سنتدارسه وهو مطبوع مرارا فكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو أيها الكرام من أجل الكتب المصنفة في الشمائل المحمدية والخصائص النبوية قسمه المصنف رحمه الله إلى أربعة أقسام القسم الأول في تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام القسم الثالث فيما يستحيل في حقه وما يجوز وما يمتنع وما يصح القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام على من تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام جعل في القسم الأول رحمه الله ابوابا أربعة القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي قولا وفعلا صلى الله عليه وسلم وضمنه ابوابا أربعة أولها في ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه والباب الثاني في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا والباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه به في الدارين من كرامته والباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والمعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات أما القسم الثاني من الكتاب فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام فجعل فيه ايضا ابوابا أربعة الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته والثاني في لزوم محبته ومناصحته والثالث في تعظيم أمره ولزوم توقيره وبره والرابع في حكم الصلاة والسلام عليه وفرض ذلك وفضيلته صلى الله عليه وآله وسلم والقسم الثالث من الكتاب فيما يستحيل في حقه وما يجوز عليه شرعا وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه وهذا القسم كما يقول المصنف هو سر الكتاب ولباب ثمرة هذه الأبواب وجعل فيه بابين الأول فيما يختص به من الأمور الدينية ويتشبث بالقول به في العصمة النبوية والثاني في أحواله الدنيوية وما يجوز طروؤه عليه من الأعراض البشرية وآخر أقسام الكتاب وهو الرابع في إحكام من تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام وجعل فيه بابين وبابا مكملا أما الأول في بيان ما هو في حقه سب ونقص من تعريض أو نص والثاني في حكم شانئه ومؤذيه ومتنقصه وعقوبته واستتابته والصلاة عليه ووراثته وجعل الباب المكملا في حكم من سب الله ورسوله وملائكته وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكتاب أيه الكرام كما أسلفت قبل قليل غدا سفرا عظيما من أسفار الإسلام تتزود منه الأمة وتتعلم ولهذا أقبل عليه العلماء شرحا وتعليقا فله شروح متعددة تبلغ العشرات وهي على كثرتها تحاول شرح العبارات وبيان الغريب أو تخريج الحديث أو تلخيصه أو بيان ما يتعلق من الفوائد وذكر الحواشي المتعلقة بهذا الكتاب العظيم هذا الكتاب على جلالة قدره وعظيم منزلته كان العلماء ولا يزالون يشتغلون به ويعتنون به ويقرؤونه ويتعلمونه ويدرسونه في المعاهد والمدارس ويجعلونه مما يغذي الإيمان في القلوب ومما يعزز هذا الحق الواجب من الإيمان والمحبة والطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه كسائر مصنفات البشر فيها ما هو مقبول وما هو محل نظر وفيها ما يمكن أن يستدرك أو يعلق عليه أو يضاف أو ينقص كسائر كتاب يؤلفه بشر ولذلك قال ربكم سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فكلام رب البشر لا يستوي بغيره من كلام البشر ومطلع ما تقرؤون في كتاب الله تستفتح سوره البقرة التي هي سنام القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فمصنف الإمام القاضي عياض رحمه الله الذي سماه الشفاء بتعريف حقوق مصطفى لاهل العلم ملحظ في بعض المواطن التي ستكون محل الحديث إن شاء الله وسأسوق لكم عبارة الإمام الذهبي التي ذكرها في الثناء على الكتاب ومكانته وعظيم منزلة مؤلفه رحمه الله فقال معلقا مستدركاً في بيان بعض الملاخذ والملحوظات قال الذهبي رحمه الله تواليفه نفيسه يعني تاليف الإمام القاضي عياض وأجلها وأشرفها كتاب الشفاء لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعله عمل إمام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق والله يثيبه على حسن قصده وينفع بشفائه وقد فعل يريد رحمه الله أن الله قد نفع بالكتاب واستفاد منه أجيال الأمة جيلا بعد جيل قال رحمه الله وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان ونبينا صلوات الله وسلامه عليه غني بمدحة التنزيل عن الأحاديث يعني غني بما ذكر الله في القرآن من مدحه والثناء عليه غني عن أي شيء آخر يمكن أن نستفيد منه مدحا وثناء قال ونبينا صلوات الله وسلامه عليه غني بمدحة التنزيل عن الأحاديث وبما تواتر من الأخبار عن الاحاد وبالاحاد النظيفة الإسناد عن الواهيات فلماذا يا قوم نتشبع بالموضوعات فيتطرق إلينا مقال ذو الغل والحسد ولكن من لا يعلم معذور فعليك يا أخي بكتاب دلائل النبوة للبهقي فإنه شفاء لما في الصدور وهدى ونور كلام الإمام الذهبي رحمه الله فيه إجمال في بيان مواضع هي محل انتقاد لصنيع الإمام القاضي عياض رحمه الله وبعض الباحثين والدارسين ممن طلع على الكتاب ونقده ودرسه حكى أن في كتاب القاضي عياض ما يزيد على ألف مجرد ومئة حديث بل ألف وثلاثمائة وستين حديثا حكم الإمام السيوطي على ثلاثة منها فقط بالوضع وخمسة منها لم يعرف لها مخرجا وتسع أحاديث منكرة واثنان ضعيفان جدا وأكثر من ثلاثين أحاديثا في عداد الضعيف والمقصود أن جل الكتاب الذي تجاوزت أحاديثه ألفا وثلاث وستين حديثا هي التي يمكن أن تكون محل إفادة واستنباط وبناء الأحكام عليها هذا لئلا يهون في مثل هذا الكلام من جلالة قدر الكتاب وإلا فهو سفر عظيم وكما أسلفت قبل قليل يبقى كلام بشر لا يمكن أن يكون معصوما ولا يمكن أن يكون ماخوذا كله دون استثناء فإن الله ما رضي بالعصمة إلا لكتابه سبحانه وتعالى ولمن شاء من أنبيائه ورسله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام أيها الأحبة الكرام تدارسنا للكتاب الذي سنستأنفه الأسبوع المقبل إن شاء الله إنما نريد به أن يكون كما أسلفت زاد لنا وطريقاً نرتقي فيه نقف على ما يريده الإمام رحمه الله من شأن نبينا عليه الصلاة والسلام في كتاب الله وفيما صح من الأحاديث المروية وما حكى الصحابة من الفضائل والمكارم التي ملأت قلوبهم حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما غرضنا من ذلك إلا الوصول إلى الهدف الأسماء أن يكون ذلك طريقا معبدا إلى حب أكمل يحقق في حياتنا طاعة أتم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليكون حبا صادقا لا زائفا ليكون محبة تثمر في حياتنا سننا نطبقها ليل نهار ليكون حبا رائعا تضيء به حياتنا وتشرق به سعادة في بيوتنا في أسرنا مع أزواجنا وأولادنا وكل الناس من حولنا والله يا أحبا ما ملأ عبد قلبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته طاعة وتطبيق لسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وجد البركة في حياته ووجد السعادة ترفرف من حوله وعاش أسعد الخلق كيف لا وقد كان أقربهم إلى حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثق تماما أن أسعد حياة عاشها بشر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا ما أردت السعادة لحياتك فالتمسها في صفحات حياته عليه الصلاة والسلام وكلما استكثرت من الاقتراب من حياته وتطبيق سنته والتشبه به في يومك وليلتك والله لتجدن نفسك سعيدا ولو كنت أفقر الخلق وتجد نفسك قانعا بما أعطاك الله ولو كنت أفقر إنسان وتجد نفسك مكتفيا بما حبك الله وأنت تتقلب في وافر السعادة ولو كنت أقل البشر حظا في هذه الحياة المسألة يا قوم بما يملأ القلوب رضا وطمأنينة وسعادة وقناعه هذه نتعلمها بل نغترفها والله من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن السعادة ما أحاطت بحياته بكثرة المال ولا بغنى ولا بملك ولا رياسه إنما احاطت السعادة بحياته في ظل طاعة الله فعلمنا بأبي هو عليه الصلاة والسلام كيف نكون أسعد, أسعد البشر ونحن في ظل طاعة رب البشر علمنا عليه الصلاة والسلام أنك لست بحاجة لان تكون كثير مال حتى تجد السعادة ولا لان تكون من الأغنياء والأثرياء لتنعم بالسعادة ولا لان تضف بملك ومنصب وجاه ورياسة لتتمتع بالسعادة فكل ذلك ما كان في حياته عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان أسعد الناس كان يربط الحجر على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم ويفتقر هو واهل بيته فلا يأكلون ولا يقدوا في بيتهم نار حتى يهل الهلال والاثنان والثلاثة وكان عليه الصلاة والسلام يحتاج فيقترض وربما اقترض من يهودي ويموت عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من طعام أي حياة نتحدث عنها يا قوم؟ تتحدث عن حياة أعظم إنسان أعلى الله منزلته ولما تبحث في العظمة فإذا هي ليست في شيء من متاع الحياة إنما هي في هدي نبوي كامل في سعادة جعلها الله مخبوئة في حياة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلما تقترب من سيرته وتقلب صفحات شمائله تكتشف ذلك السر العظيم فلا تفوت على نفسك حظها ولا تبخل ولا تبخل على قلبك بمتعة الحياة وأنت تتعلمها في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطريقنا الذي نريد سلوكه أيها الأحبة. ومجالسنا التي سنرتادها كل ليلة من ليالي الجمعة والله إنما نريد بها انعاش القلوب وإمتاع الأرواح وتحريك الألسنة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تجد القلوب طريقها إلى السعادة حتى تجد الأفئدة حظها من الراحة والطمأنينة كم أتعبناها وكم شقينا في الحياة وكم سلكنا في هذه الدروب يمنة ويسرى كفانا والله وحسبنا ما قطعنا من أعمارنا لنعود برفق إلى المنبع الصافي لنعود أيضا بلهف إلى هذا الحضن الدافئ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوني سترتاح النفوس كثيرا من عنائها وستأنس والله وتبتعد عن شقائها مهما ألمت بنا ظروف الحياة ومهما أحاطت بنا من حولنا الكروبات والمصاعب والمضائق والشدائد فإننا والله لنجدن في حياته عليه الصلاة والسلام وفي سيرته وأخباره وأحواله وشمائله ما هو كفيل بأن يبدد من حولنا كل تلك المصاعب ونحن نقتفي أثره خطوة خطوة ونحن نتعلم في سننه وادابه وشمائله عليه الصلاة والسلام ما نرتقي به في حياتنا ما نسمو به في أخلاقنا ما نتربع به على عرش الإنسانية الكاملة في صورتها المتواضعة هذا نبذة موجزة يا إخوة ولقطة عاجلة لما يمكن أن يكون عليه حال كل مؤمن يعيش في حياته اقترابا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكون مجلس الجمعة هو اليتيم في ليالي الأسبوع لكن يكون بابا ندخل منه نسلك فيه باقي الأسبوع لا ليكون مجلس الجمعة هو الوحيد من بين أيام الأسبوع ولياليه لكن ليكون النافذة التي يدخل منها النور فنستمتع به باقي الأيام لنعيش ذلك قربا حقيقيا فإننا نلتمس لأنفسنا راحتها وسعادتها ونبحث لقلوبنا أيضا عن حياتها في ظل حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الكرام هذه الليلة العظيمة وهذا المكان المبارك نحن أحظى الناس فيه بأجر عظيم أخبر الله تعالى فيه عن منزلة عظيمة أعدها وحثنا عليها فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة وقال في الحديث الصحيح الذي اخرجه احمد والنسائي من صلى علي صلاة واحده صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات إذا فهنت الآن من البخيل الذي اذا ذكر عنده النبي عليه الصلاه والسلام فلم يصلي عليه اما انه والله بخيل على نفسه لا على نبيه عليه الصلاه والسلام تدري لما لان الله قد اكتكفل بالصلاة على نبيه فوالله نبينا غني عن صلاته وصلاتك لأن الذي يصلي على نبيه ليس لحاجة نبيه عليه الصلاة والسلام حاشاه فقد صلى ربه عليه وكفاه وصلت عليه ملائكة السماء وكفاه لكن عندما نصلي عليه فوالله لا لنكرم أنفسنا وإن بخلنا فإنما نبخل على أنفسنا ولهذا قال في رواية أخرى صحيحة عليه الصلاة والسلام ما من عبد يصلي عليه إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي عليه فليقل العبد من ذلك أو ليكثر والخطاب لي ولك فأقل أو أكثر عبد الله هي ساعات في ليلة الجمعة وتنقضي وساعات يوم الجمعة وتنقضي لكن ستنكشف في آخر الساعات أن في آم من الأمة موفقين مباركين تقدم هناك في الأمام فحازوا من الصلوات اضعافا مضاعفه فيما شغلت انا وأنت بأمور اشغلتنا وابتعدت بنا فإذا ما صلينا فعلى استحياء صلوات معدودات يمكن أن تحصيها وأنت تجزم أنك ما بلغت حد الكثرة وهو يقول صلى الله عليه وسلم اكثروا اكثروا من الصلاة عليه فهذه دعوة لان تكون مجالسنا في ليالي الجمع وأيام الجمع عامره حافلة مليئة بكثرة الصلاة والسلام عليه يا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجعة الربا يا رب صل على النبي وآله ما اهتزت الأثلات من نفس الصبا يا رب صل على النبي وآله ما لاح برق في الأباطح أو خبا يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا يا رب صل على النبي المجدبا ما قال ذو كرم لضيف مرحبا يا رب صل على النبي وآله ما كوكب في الجو قابل كوكبا بالله يا متلذذين بذكره صلوا عليه فما أحق وأوجبا صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث فيه كل طفل أشيبا صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وأفصحت الضبا صلوا على من تدخلون بهديه دار السلام وتبلغون المطلب صلوا عليه وسلموا وترحموا وردوا به حوض الكرامة مشربا صلى وسلم ذو الجلال عليك يا من نور طلعته يشق الغيهبا صلى وسلم ذو الجلال عليك ما احلاك ذكرا في القلوب وأعذب صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أزكاك في الرسل الكرام وأطيبا فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كلما صلى عليه المصلون وصل يا رب وسلم وبارك عليه كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما تبلغنا بها أعلى الدرجات اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه تنزل بها علينا أعظم الرحمات والبركات اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما تنجينا بها من الدركات وترفعنا بها في الدرجات وتدخلنا بها اعلى الجنان يا أكرم الأكرمين اللهم صل وسلم على نبينا صلاه وسلاما ترحم بها امواتنا وتشفي بها مرضانا وتصلح بها قلوبنا وتهدي بها أحوالنا يا أكرم الأكرمين اللهم أصلح أحوال الأمة جمعاء واجعل لها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رحمن يا رحيم اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلام أن تجعلنا من أقرب من تقرب إليك ومن أوجه من توجه إليك ومن أخصهم زلفى لديك يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رحمن يا رحيم اللهم هيئ لنا ولأمة الإسلام جميعا من أمرها رشدا اللهم انا نشهد ان لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم فارزقنا اللهم من العلم ما يبلغنا طاعتك واجعلنا يا ربي من من قلوبهم بخشيتك ومحبتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اسلك بنا سبيل الصالحين وأكرم عاقبتنا في الآخرين وارفع درجاتنا في عليين يا أكرم الأكرمين اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تفرج عن أمة الإسلام ما أصابها من الكرب والبلاء وما أحاط بها من الجهد والشقاء اللهم أنت مولانا ولا مولى لنا سواك اللهم إنه قد أغرقت دوننا الأبواب وانقطعت بنا الأسباب وفي بلاد الشام والعراق ومصر وفلسطين واليمن وفي بلاد كثيرة من أحوال المسلمين ما لا يشكى إلا إليه اللهم أنت ولينا ووليهم اللهم فرحا ضعفهم واجبر كسرهم وتولى بعنايتك أمرهم يا رحمن يا رحيم أنت مولانا ومولاهم فنعم المولى ونعم النصير اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى اللهم وفق عبدك خادم الحرمين لكل خير وهدى وسداد وصلاح اللهم أصلع له النية والبطانة والقول والعمل وسدده واجعل عمله يا رب عزا للإسلام وخدمة للمسلمين واجزه خير ما جازيت عبدا يقوم على دينك ومصالح المسلمين اللهم اغفر لابائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والميتين وارحمهم رحمة واسعة يا أرحم الراحمين وارزقنا برهم في الحياة وبعد الممات يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله و